معدودة لا يقول إنما يحبسهم ألا يوم يأتهم ليس مصروفا عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقن الإنسان منا رحمة ثم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 الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون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 وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعيذك ان تكون من الجاهلين قال ربي انني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 وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أَلِيمٌ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 نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لانت الحليم الرشيد قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أَصَابَ قوم نوح أَوْ قوم هود أَوْ قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد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 أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا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 ذلك من أَنْبَاءِ القران قصه عليك منها قائم وحصيد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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بَقِيَّةٍ ينهون عن الفساد في الْأَرْضِ إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين